موقع رياض القرآن يقدم. أرذ بالله من الشيء القائل الرجيم أفحسبتم أنما خلقتنا عذا و أنكم لا ترجعون فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا رب العرش الكريم ومن يدوم الله إلى أن آخر لا برهان لعوبه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين